يا حي بجيد السماك قد بهين كثير النقاء فأنتم أضعتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالاطار فيا غيم جد وانتفظ بالعطاء تمجد التحايا بجيد السماء كي بهي كثير النقاء فإنتم أضعتم لنا الملتقى فيا غير مجد وانتفظ بالعطاء فيا غير مجد وانتفظ بالعطاء رباط الأخوات طوق النجا نزيد انتماء ونحيا بوصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء اذا ما كسانا الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء ويركض منا جميل الاماني ويغفو بعيدا جوار السماء ويرفو بعيدا جوار السماء تموج التحايا بجيد السماء كاقض بهي كثير النقاء فانتم أضعتم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفض بالعطاء فيا غيم جد وانتفظ بالحق فيا صحبتي والإخاء نشيدي فشد الوثاق لنحيي الرخاء وكونوا على العهد نجني ثمارا ونغريف منا بعنا برتوا قلوب كناقش الغيوم تنامت وفي اثرها الغيث يهمي سقا رب بارك لقاءاتنا وازد حين نارسو بشط الوفا تموج التحايا بجيد السماء يقدم بهين كثير النقا فانتم أضعتم لنا الملتقى فياظي مجد وانتفظ بالعقاء فياغي مجد وانتفظ بالعقاء الراعي الإعلامي لهذا العمل موقع النشر الإلكتروني www.nsher.com